فبكري من نه من فما تنفعهم شفاعة الشافعين واصلا أخرج الشيخان انا بموسى الأشعري أنه قاد أنا بريء من من بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غم بريخه الدبج. الدبج أشوا بري ما أبي موسى أش عريت دبج. أشوا بري ما أو كسب في غم بليخه يعني دير محتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من من الصالحات. بجه پیغمبرجو و انسانو بریش و که صد دیره او که ته دنگی خو بلند کې سر مییتا سر مریات تخیقی روها و دنګه بلند سر مریات کې مئی تیوی چه به ته حقی روها دنګه په بلند کې پیغمبر بجه اشو بریم و والحاقه ای لراسها عند المصیبه وقتی مصیبت کته سری کې های مصیبت ها دنیاوی بی، های نفس ها بی، های مادی بی کسیت قرشی وی قهرون مصیبت دا، پر جا سر اخواه بر بکی نعوزو بیده پیغمبت بیشه اشوا بریم بی. او جسم بریم یعنی اشوا دیرم او شم دیرم وشاقتن او کسیت جل اخواه بقتینه جل اخواه بقتینه الجمده ای مصیبت هنه An Abdullah bin Masoud, "Lise mina manlatma el و یه دنگی خواب بلند بکه سر میگیم و یه بافجی سر نسبی و ولی بافجی سر و ران و سر ران سر ودرش بکی بافجی وای بچه نزرو به منو وای چپ دریجی منو او بافجی سر آها آه بچه افراد سیتیشته نه کفر آب کدینه یه چاش که گرفتی یه دنگی خواب بلند بکی یه بافجی سر آها آه دقوا دو تمام موه بهبه ابهنه اش جهالتنا وقت جهالت دا ابتش تهنه دیگران بهجه وان ان الله احتا قبل ترمریات جدیدنگ بین غیر و هورت الودی اذا ما تت ولم تت وقت بمره وهي جت بنا قریب Kudret, Allah Rûj'aقيامت الباسك, şılbası katırana cehnmeti haber. Lbasi şıkatırana cehnmeti أبيت يجعلنا يوم القيامة صفين رجع قيامة الدبندوس في جهنم جهنم هذا الدبندوس عن يمينهم وصف عن يسارهم صفك الملا راس ذي وصفك كابين ملا جهنم كابيتان هذي الدبندوس أبهن ينبحنا على أهل النار. شاو كم تنبه الكلاب، شاو صدر راين، أين وق صدر راين دشين أهل جهنم؟ روا روا أين تبجي أفسانة؟ و أهل جهنم، دراين أهل جهنم بالله قيسانة، بسعيد قال، لا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة. أنا سعيد القدري في عن سلسلم. لعنت واني اوكته دنج yin weti guhedwari wode ke nabje wopisa inwana ke la'na ta khode serwoyash galik ana او کسی کل ما زلا دا تینه روی خواد دا تینه خواد کل سر مصیبت خوده خواد مصیبت خوده دا دا خواد و شاقت او کسی لعنه تا خود سروابه او کسی جله خواد قتیل جل خواد قتیل و داعیت بلویلی و بادک و قیر و فلان کسی منا چپل زرابه رجی منا وی م... Fena ettiğinde mahabbin, vali, her amir oşki bilmir. Tek esmanin amre, amir Madem ki amir merne, lazım Peygamber kudâ anhi مقبره را بوری پیره که قل سر تربه دیگری سر دیگری. رسول خوده گود وی حرمت هنه نگری امر خدای مصیبت خوده صبر بکشینه شکری خدا بکن امر خدا خوشه وی جا اوی او حرمت چی پیغمبر عصد و گو ها تبیا تولی نت این را که به جه پیغمبر ناسنکی عیسیت و سلام و جه وقت رابی پیغمبرش قبوری چون هنه گود وی حرمته نه هی کزیان تکر بیه ما او کی بی تولی جواب ایدا نه او رسول خوده بی عنه صلات و سلام تا چاوه جوابا پیغمبر دا بیرک را رابی صرفه بازی قصدنوالا پیغمبر کنسیز چون گود یا رسول خوده یا رسول خوده Az hivide kimte mağful bekir, az rekvat xazım, mete kili. sabr musibet insan ki eşa wi hingi düşvara, kahre wi hingi mazın, وقت چند روش ببورن شخوا هونش بیر بکن هدی فایده ناشید شخوا هیش بیره هواب چه؟ اما خیره هوایی چو سروه قاصره هون پیگونه کاشید در بیجه اینما یوفه صابرون اجره هم بغیری حساب ده او کسی نوالی صبره دکشینون قرشی مصیبت آخو دادا خوده مکافاتک ولی دی مزند دیوه حساب جران نهایت خلاص بین سوناوی تنده خيرك مكافاتك أو قامزن نوعي حسابي رب العالمي دا دوا كسو أو كسي قرشي مصيبته خوده دا صبره بكشيني. قال الله تعالى رب العالمي أمرك جل جلاله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح أو كسي لقائه رجاء والربي خفضه ببئه رجوعي بالأمر ربي خذ ببي، فليعمل عمل صالح، بلا أو إنسان عملك صالح بكش قدر، عملك طازج بديرك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بلا تتشت شريكك بديرك نك، أي لا يراعي بعم بعمله، بلا ريا ريماتي نأخذ عمله خدانه نعوذ بالله، واخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر تجتع أذقلك شهوات التصهيم الشركات تجكا شركات تجكشيا وهو الرياء أو جي ريايا يريمتية بيخد عمل خدا يقول الله يوم القيامة للمرائنا أو كسي الدنيا دار ريا كريت عمل إخوة روجى قيامته التقدير على دبي في وجه رياك إذا جذ الله الناس بأعمالهم وقت إخدين مكافأة خلكت دواء جزى ود دواء إذا إلى الذين كنتم ترأون في الدنيا بجهر جموع يهوى الجموع كري عمل شوار كري Ave, haval jimarı ya karikir <Sessizlik> ya herin bu menakir ya, havas rımatikir ya, Hal خبرك أن ما تشتهر الجم من ها نينه تشتهر الجم مني نهار الجمعة بريك وبدنا خد بلا أوبدنا هواش بواكيره هار بلا أوبدنا إن ما على أمة الشرك بالله بيشت تشتعش بخدي الله أما إن لست أقول تعبدون الشمس ولا ولا وسم. أما أناب الجمهاوات هن عبادة روجيتكن ولكن لغير الله هن أعمالك دكنش غير غير خديدا ريا هن ريماتية خن عمله خد الشرك بيجي رياء كتشيك شركة نعوذ بالله و دمو بسطريني دبو موهاش بهذا إن الله حرم الجنة على كل مرائن خودت على الجنة سبتقام روفي رياء حرام كده. كرد يرياء بكي خودت جنة سروا حرام كده نحن جنة دار ريح الجنة يوجد مسيرة خمس مئة عام إنهنا جنتي قوناها بين ست صالات دور جيدة جي ولا يجيدوها من طلب الدنيا بأمل الآخرة أو كثير أملي أخرت دكي سب الدنيا يتقن الدنيا بكيوي سب الدنيا خلف أخرت دكي أو إنساني والي بهنا جنتي جي سحناكي دي ما كيش بو ريايا بهنا جنتي جي سحناكي إنا في جهنم واديًا تستعيد جهنم من ذلك الوادي بج جهنم ما موالك يا جهنم ما هي جهنم بخو حفظه خش بين والدك في كل يوم من أربع أربع مائة مرة شبقه خش جهنم أجري جهنم ما تشرصت جارا حفظه خش بين والد جهنم بيجي شقار وشارسات نقل وحفز قس بين ولا جهنم يدك، أقعد جهنم مدش ورا، وعند ذلك الوادي للمرائين، أب جه أبن ولاها وعدك ليش كيراني، وعدا, وعدا هاتيا داني كسر رياة بخد عمل قدر أبن ولا جهنم مش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ش أمتهم محمد، رو. يش أمتهم محمد ب. Riyaye bıktı, amalı kovda, çık qarış, çarçabınla, hafızı kaç ben ola cehennem’de. Böyle emn şu وللمتصدق في غير ذات الله او كتي صدقات دي ناج ذاته خديرهش نابخره اب نواخ ورخات كمان وللحاجي ش حاج يره ناج بو خدهو بحجه يجبو نابخو تو بحجي ابهنه شو وراته Ağ kese bize cihadı netleyip kudeta, nesch bu kudeti. Ama noalı hapse, insana haneli, hattiyat çekilip kudemü besetirine. Hey, o kadar muh, muhema, o kadar zoru, o kadar düşvuru, kudem hafızama çekiyor. Kudem ma, nezik mi, be. Galik muhema. Kudem شأوهن حسد شوية تشتدبن أو تشتاقو ربي عالم فضل كذا ما خذواي عبدك حسد جدا ما هن هذا يا منوي خذواي دهيه أخرج مني ما رسول الله صلى عليه وسلم قال حسدوا يأكل الحسنات كما تأكل الحطب النار أو حسد أنسان شفدو ذكيا أو حسدواي ولي خيره ويدخوه و اکی چاو آگیر دارد خوی حتی در بخالید او حسد ولی خیر خوی خود اعوذ بلد و دیلمی. الحسد یفسید لی ایمان کما یفسید صبر العسد حسد ولی ایمان خوی خود فسدین خرادکی چاوات صبر بخیر نفهنگی اف ویدا افهنگی وی هفت قاشرین وقش تازه اشتحلی نای خارنت آبتن ولي إيمان اخوي اخوتي فاسد انا اعوذ بالله وحسد قدموا بالستن ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا انا من بغمر بدي او كسي حسد بك او كسي سبب بك او كسي فولا بك او نشمن اجنشوه قدموا بالستن قال لهم ها يا كفولا بك يا دبك رنشي اب بغمر بدي او نشمن انا نشوه لأن إبليس يقول، أبغى من بني آدم البغي والحسد. شيطان بيجي يسرع عدي ي, ي والخامض ذكين بغي ذكين حسد دك ذكين كيف ميجالش وارد؟ شو أيهنا؟ فإن ما يعدلان عند الله الشرك نعوذ بالله بيجي نزيك الشركين آبهنن أو كثي ما ظن دكى حسد الشهادة دكى بوقتي السر حدو والحسد، فإنه حمل ابن آدم على أن قتل أخوه. بجاء منة حمزه خش حسد ولد آدم رابشه قابين قابيكو سبب شبي سبب حسد حسد حتى رابي برأيه قاتوش. <سؤال> dirah wa kosti gayane dve dve muru fash hada bid oli ki hasad galik muhamma hasad galik pisa noya qasatib qala allah taala rabb alame jalla jalaluhu ya ayyuhalladhina amanu stanebu katiran min ya au kasaiiman bo arif kudiani hafza wa zah hafza إن بعض الظن إثم قسمك الظن هيا مو ظنش هبدود بأوشي قلناها ولا تجسسوا هون جاسوشا هبدون لكن ولا يخطب بعضكم بعضا هون غيبة هبدو السر هبدون لكن أيحيب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه جلا ما قيهم حجدة كن هوا مري بطارم البر هوا درس مري غيبته هنا بكي حد قوستيبي مري الله إن الله تواب رحيم شهداء بطرسان تقوى تيا شهداء قد يتوب دار توبته عبد الخوه قد رحم العباد فكي كسر رجعه والامر قد وقت به إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه وقت يحوش ازنوك توبه بك قبيل وإن صاحب الغيبت يغيبتها هفدو بك لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه يغيبت توبه بك خده نغفره حتى بك بك habes sabit beşe geybet limona ve abu yali. Atebron arba riba. Undazanın maztne Allah ve Rasulü <gülüyor> alem. Müslüman اهه كل ما ترى صلى بيش يا پیغمبرنا بايه في القران والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا او كثواكم اذيه ددمير جنى سليمان ومحمد بيتبا او بيبطق مازن قلناك اشكاره هلكي في الوقت الماضي يقولون أنه يشكرا داني ساد ونعوذ بالله ومسلم وابود دولة أتدرون من الغيبت هم تزانين الغيبتك تشتاك قالوا الله ورسوله أعلم بجي ما قوخوا دي ورسولي قوزاني الغيبتك قالوا في غنباله ذكروا كأخاك بما يكرهوا وقت مرو بحثوا براكي قوية مسلمان بك أو صباوي قد نسح بكي بقحره نبي لا بمرو يقول ان تحقق وداد بيج اول هن غيبته كان فيه اف ما اقوله وهجر او تشتم تحقق وداد بيجن قال ان كان فيه ما تقول فقد اختفيت وهجر وإن لم يكن فيه هكذا فإن تشتغل حق ودات بجن نواليا فقد بحثته أبا هوا بيبختي لك أبا بيبختي جي فيجي هي مهمترا. وأبو الدوت عن عائشة رضي الله عنهما قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ديما عائشة بجي مرشكي قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام حسبك من صفيته يا رسول خدا صفية بسته كذا وكذا يعني قصره بحثه بشنه و كرته بحثه بشنه و كرته و كرته و لقد قلت كلمته لو مزجت بماء البحر لمزجته اي لانتنته و غيرت ريحه و يا عائشة تخبرت و قلت هنگر افشت غالياتا اف كلماتا كتب يا بحريدا جميع بحري وبحر بيكيتوا وطموه بقول بياره بحر بيكيتوا، لأنك تغيبتها صافية كتكتمواك، هذا قدر مهم، وابني أبي، أنظر، قالت، قلت لامرأة مرة وأنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاء قد حقا بلاك دخل جنب غمبل. إن هذه الطويلة الزي وأفلاكها درجة درجة قيسة فقال فقال الفضيء الفضيء أي إرمي ما في فيك قلت بابجة بابجة تفكى تفكى أو تشتد دفئتها فلافظه مضغطا أي قطعة من لحمه متفكى ويقات أي قشت اشتد دفئم دا, دا كتكت ويته ها قداد مهمة من أكل لحم آخيه في الدنيا قريب إليه يوم القيامة دي fiyakalı, lâhu kullu, meyta. Avcı dünyaya dönüyor. Güchte breyek ve sah buku, nezike al-kiyametin mri Kama sah bu. Fayakullu, ibajnete Man akhuhu فلم ينصره وهو يستطيع يستطيع نصرهم اعز له الله في الدنيا والاخره ان كته غيبته هنا الجاموي بكين اوت كارن من اواجبك نهي غيبته بكين وخاكر بكين دناكي ربي عالموي انسان جدنه واخره ذليل دكي ذليل دكي راذيل دكي ان ينجم بحث هنا جبكن لو تموا بشي واحد مو بکاره مو نهه لمن غیبت آبکن اما هنگی شموراژی نباشه ویجا خودت علا مجی بسترینه مجی محاصب که واتش دی پیز نه اخند نصیبه ما خودت برمه ندی اینشالله خودت مجی بسی آل اللہ اللہ حکم ویجا ببیشه قال رسول صلی علیه سلم، پیغمبر خودت لا يدخل الجنة أنما مروب سبكر ناوش الجنة يعني بيع عذاب بي خدا أو ناوش الجنة إلا هو عذاب ببريد واتباران ليس من نذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنميمة أو كسي حسد بك أو كسي سبب بكي يفولو بكي أو نشمن أجنشوه مكي أبهنك جالك مهمة لا تمهم قشب عبد طالك خيار أمت الذين إذا رأوا ذكر الله وشرار أمة المشاون بالنميمة المفارقون بين الأحبة الباهون بجاء قنجة أمة مأوى وقديبين دائم ذكر خديكين نقنج أمة مجئون منف إنسانة بعد بري بعد جن سبته خنقة بودا سباه بدو دكين دكين ووش عبد قدينن بل ووش عبد كن اولي كي نقن جي امته ماشي ابيولين لازم انفا مرصبه كسينكي بحثات كسينكي دفنا رب عالم رحم الموتيه چنكي انسان ولي به اللهوي القفر مهما فرنبوسا الشيخان والأربعة وغيرهم من الجماعات من الصحابة من طريق كثيرة الصحيفة بلغت قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدا فليتبوا ما قاده من الذم أو كثسون بخه كثس بري سر تشت کی و زانه جی زانه برا مقصدی سر برای بکی بلا زانه زانه ابتش برا قشتند برای بلا زانه ویجه خود اگرید و چه کنید آهان علیکم بی امانه سر هوا هبه دائما راز بشتغل صدق الى البری راستی دائما برای خود داده بالخیره والبره دي إلى الجنة وحكي قنجية خيرة بريخ ويخدد دي بالجنة وما يزعل الرجل يصدق ويتحرى حتى يتبع عند الله صدق زلام دوام سر رصيدك دوام راسدشتغله راس سر رصيد راس حتى الجم قديت مروبك صادق إن الله صادق يحب الصادقين ودي راسده حش راس الصدق تحرى والصدق امانت دائما سر راستي براء بها وأن, وإن رأيتم أن الحلقة فيه فإن فيه نجاته وقتها ودى التهليكات جيته هيا ديسه راستي بشتالن ديسه خلالبين راستي يدعين وإياكم مالكربة امانت حفظه خاش براء بكين فرنش تغلل فإن الكربة يهدي إلى الفجور لو راحت تكبرت دائما براء فإخوة ديبال بال نکنی بود. ول پوچور یه دی ایلن نور. حتی گناه نکنی. داریم برای پی پذیر باد آجر جهنم با. انسان داوام اصلاح بله بکه داریم بر بیشتره. حتی جام پدر تنیبیساندن کلزاب اب مرور ببر کرد خوده تنیبیساندن. به هم. من کن فیه کان منافق خالص شودش تانات.